الله حك وموسى حك ودوراته حك العدل لله الموسى وتوراة تبارك الله منزلنا ذلك على جبل سيناء على يدي موسى رسولك